فإن أحسن الحديث كتاب الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي، هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مُهدثاتُها، وكل مُهدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالةٍ، وكل ضلالةٍ في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّى تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها المسلمون معاشر الصائمين تنكوتانا ketika khutbah ya jumaah leo ya mwezi mtukufu huu wa ramadhan hii ikiwa ni khutbah hii ikiwa wa ramadhani yamakahu wa li katika sisi anbao Allah subhanahu wa ta'ala ammewanikiyya naamewafiqiyya kuwa minal muhsini katika watu ima Allahumma ziduhum ihsana tu Allah subhanahu wa ta'ala awa ungeze ima na azili kuwa kuwafungulia mambo mazuri na mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko radi nayo na wale katika sisi ambao hawakuwa katika kundi hilo si miongoni mwa hao Chomomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awasame Hii ni ramadhani kama ilivyoingia inatoka Siku cha cha dzopicha tulikuwa na furaha kubwa tulikuwa, na, tulikuwa katika hali ya kusherekea kuandama kwa mwezi mtukufu Ramadhani wa mwaka huu 14438 Hijria Masiku yamepita na leo tuko katika hutba ya Ijumaa ya mwisho wa Ramadhani Siku moja aumili mili itakapo Ramadhani imemalizika. Manal faizu minna fanuhanni wamanil khasiru minna fanuazi. Nani katika sisi wale waliofaulu wapawe tahniha wapawe compliment wapawe congratulations inayotoka kwa Allah Subhanahu wa taala na wake. Nani nani katika sisi wale uliopatra hasara katika mwezi huu umengia ramadhani na ukatoka na huyu mwanadamu yuko vile vile. Hakuna hatua yoyote ambayo amesongea mbele. Hakajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi ramadhani katika kuondoka, Kabla hatuja katika mada ya asli inayohusiana na maneno ambayo tuli katika khutba ili upitaka. Maneno kuhusiana na rahmatun nabiyyi sallallahu alayhi sallam. Tunakumbushana mawili matatu yanayofungamana na mwezi huwa wa Ramadhani kwa mnasaba wa kuondoka kwake. Hii Ramadhani ikio inaondoka Kuna mambo ambayo Muislamu anajifunza kutokana na mwezi wa Ramadhani na kutokana na kuondoka kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mada alamana Ramadan? Wa bimadha min Ramadan? Ramadan hii imetufundisha nini? Je ni mwezi ambao umaingia katika maisha ya Muislamu na kumpa mafunzo na mafundisho na ibra? Au ni mwezi ambao unaingia katika maisha ya Muislamu kama miezi mingine 11 iliyobakia katika mwaka? هل ثم تفرق بين رمضان وغيره من سائر الشهور؟ جئكونا تفوت بين رمضان كوينجيه كتك ميشه المسلام نمييزي ميجينا إلي وبكيه كتك مواطم او مييزي هيو فمجن رمضان يوتنساوه علمنا رمضان رمضان إنتفنشه بأن الأيام تطوى وهي مسرعة Ramawani na ya kwamba masiku Allah Subhanahu wa Ta'ala anaykunja na anayepeleka kwa kasi kabisa kiasi kwamba mwanadamu hawezi kuhisi na kutanapa ya kwamba kuna siku imeingia na nyingine ina mngoja kesho inakuja inakaribia Hii ni hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ndani yake kuna mafunzo mazito ambayo Muislamu anatakiwa achukue ndani yake ibra na mazingatio Hii kwamba leo tumesimama hapa tunasema Ramadhani juzi tulipokea na leo inaondoka. Maana ana hadha hili kalam, mali no nini maana yake? Maana yake ni kwamba siku zinakwenda mbio. Nini maana ya kwamba siku zinakwenda mbio na zinakwenda kasi? Maana yake ni kwamba wewe mwanadamu umri wako unakwenda kupungua. Na maana ya kuwa wewe umri wako unakwenda kupungua maana yake ni kuwa unakaribia kuingia kaburini. Na ikiwa unakaribia kuingia kaburini maisha ya barza Mwanake ni kwamba akhira yako tayari iko karibu. Hili ndio funzo la kwanza na muhimu mtukufu Ramadhani. Allah Subhanahu wa ta'ala akaya siku masiku ya Ramadhani kwa kusema ayyaman ma'dudat ni masiku machache ya kuhesabika. Sio masiku mengi. Sio masiku ambayo nitakuwa mwanadamu anayeona kwa mingi katika maisha yake. Kalla ayyaman ni masiku ma'dudat yanayohesabika yanaingia ukitamaka utaona ramadhani imemalizika kama hivi tunavyoona الله Allah وتعالى wa ta'ala الفرقان katika sura al-furqan tabaarakalladhi ja'ala lis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha siraajan wa qamaran munira wa الله alladhi وتعالى al-layla wa an-nahaara khalfan Allah subhanahu wa ta'ala majalia mtana na usiku zinafuatana kila yaani mchana ukitoka, usiku, ukutayani, ukupokea mchana Na mchana unapokuja, ukutayani, ukupokea usiku Namna hiyo, njodio maana ya khilfa Allah subhanahu wa ta'ala natuweleza katika Qur'an Kwa nini ama yafanya masiku yanakwenda namna hiyo? Kasi, biyo Liman arada an yadzakar Kwa yuli kuzindukana Awa arada shukura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 Maisha <mijan> yako ewe manadamu kuanzia leo uyaangalie maisha yako na umri wako uliobakia ni kama Ramadhani moja au Ramadhani mbili. Hivi hivi vilivyoingia Ramadhani siku 29 au 30 na kasi iliyokwenda masiku hayo ni sawa na kasi ya umri manadamu mwanadamu vile unavyokwenda. Swali, madha Hamilt li akhiratik? Mada amilt li rabbik? Mada kadamtu li yawm al صواب هذه يلزم مالزك رمضان ndivo utakavomalezeka umri wako ayuha alinsan hakuna takai kamelele hakuna takaiishi abadal abidin fi hadhihi adunya wama ja'alna libasharin min qablika alkhuld afa immit tafahumu alkhalidun kama kulikuwa na mwanadamu akubakia joa angebaki mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi lakini Allah subhanahu wa ta'ala namuuliza kumwambia afa imita fahumul khalidun aee afa imita afahumul khalidun wewe ukiondoka Muhammad je wale wanaokuja baada yako umma wako ndio watakaobakia katika Ramadhani hii imetufundisha ya kwamba amali hizi tunazozifanya sisi katika maisha yetu yana dhahiri ndani yake na yanabaki ndani Killa amali ambayo mwanadamu anayotanguliza na killa amali mwanadamu anayoitekeleza juu ya ardhi hii amali hiyo ina dhahir, na inabati. bati. Dhahiri ni ile kwa macho yako au unayoisikia au unayoweza kuhisi هنا يوجد كما في صالح هنا يحس كما في صوت وهو يوجد لكنه يحس كما في صوت هنا يظاهر وكل عمل يظاهر ويجب أن يحس كما في صوت ويجب أن يحس كما في صوت رمضان هنا تكون لشا كما أعمال زمان آدم أن نستكليز جوية أرضه زين الظاهيري نزين باطن لنياك الله سبحانه وتعالى انا يتاكى يوتي مويلي من ادام ويتكليزي كما ما فيو اميكوه امريشا نا اميكو تاكى اتكليزي ظاهر العمل في نذيني الله سبحانه وتعالى انا سبيري كتوكا كوكو باطن العمل باطن العمل هيونا الصلاة لها الشكل الضائم هيك ركور نكو سجود نكو سمام نكو كاء نكو تواسلام نكو ظاهر هذه الشكليات وهذه الأعمال ظاهرة كنا نجيني ان باطن ان او يفتكني وان داني الله سبحانه وتعالى اُتْلُ ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هين يو باطن يا عمالي أصالح صيام ظاهر ياته الجوع الهطش أي الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إمساك عن المباحات من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك ما باطل الصيام يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتَّقون هي لعلكم تتَّقون ليباطن يا صيام ظاهر يا صيام نكُل يؤكُكا أن جاء إمساك وأن طلوع الفجر فكأجوا لزامن مالي انا يتوقع ونجيه يا زاكا هيوني ضهيري يا عمل ونفاني ما باطن هذا العمل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم نعمالي زيني زوته زحيجا ننجي نيز وننجي نيز زوته أعمال أمازه الله سبحانه وتعالى أليزهم تكمنا دامه أزتكليز جوية أرضه كنبوكا na saa zote zingatia ya kwamba zina sehemu mbili au zina pande mbili Kuna pande ya vahiri na kuna upande wa batin Mwanadamu anatakiwa azitangulize zote mbili bine Allah subhana wa ta'ala Ndipu amali hiyo ikubaliwe Sio utangulize amali ya vahiri peke yake ya batinu ukaitupa. Hapo wewe bado ujetangulize amali Ni sawasawa sawa na mtu waliwekonda sokoni, Kama namo sema wanazuoni Amebeba kaku, au mfuko mkubwa, ame ujaza mawe. Fuko meja, lakini kuja kwaki, ku meja mawe, peke yake. Akuna kitundani yake. Chakula hicho mawe hayo nafeleka nyumbani. Yata mfanani, na yata msayijanani, unapelekea mkeo apiki. Atapika nini na unapelekea mawe? Hasa amal unapeleka mbeleya Allah subhana wa ta'ala, dhahiri peke yake. Mola kulipe سبحانه وتعالى عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم انتكمشه بخصوص الصيام فيما رواه ابن ماجه وابن خزيمه والحاكم وقال على شرط البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا سهر ونصف huenda kukawa kuna mtu amefunga lakini funga yake si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni njaa na kiu na huenda ikawa kuna mtu katika mwezi wa ramadhani nikukesha na tabu maanyo kiai amam allah azza wa jalla kwani wanasema wanazuweni kwa sababu amali hii ilikuwa ni dhahir peke yake funga yako ilikuwa ni riaa pengine waliaadha billah sala yako uliku kisali qiyamul layl au kisali tarawih ilikuwa ni riaa wa sumaa wa idha qamu ila salah qamu وتكون لكل افناني بلا الله سبحانه وتعالى رمضان يعلمنا أيها المسلمون رمضان هي نتفندشى اللغزان وإسلام يقوم بكل عمل ونأدام أنا, أنا يجن لنكو يفاني جو يأرضي كمبوك عمل هيو سازوت إنا ظهيرنا إنا باطن ويونا قويتكيليز عمل هيو سازوت جيوليزكات كنفسي آخر جيه مميني شايتكيليز باطن يا عمل هي أو لا bila ya hivu, itakuwa tunajipataa. Funga yako inaweza kuwa ni njaa na kiu. Pyamu yako ya usiku kusimama kwako inaweza kuwa ni na kukesha bure. Unajisumbua, umejikosesha usingizi. Kuna watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala يوم القيامه Quran na siyam itasimama yushafiani fil 'abd yawm al-qiyama. Siyam ismi yaruf, nantu min wa sharab fashafiani fi قراني سمي يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه ها هو ني ولي ولي فعود ها أمو... أ... الله سبحانه وتعالى مولا لي تفوك ولكبالي اعمال زاو ظاهرينا ظابطه وهو متغولز اعمال يا عين علمنا رمضان رمضان يمشنديش bi anna al a'mal tusnab thawaba yakuma amal inaweza kukosa thawabu mbele ya allah subhanahu فيها kwa sababu kuna mambo ambayo yanaharibu amal hiyo hii ramadhani tunaoifunga ayu walikhwa inatukumbusha inatufundisha ya kwamba kuna amal ambayo mnadamu anaweza kuitekeleza juu ya halafu afanyeni mambo mengine ambayo yataharibu amali hili aliyochanguliza mbele aalla subhanahu wa ta'ala kwa lugha ya mختصر walisoni wanatuambia maneno haya kwa ufupi yanaitwa ihdhar min altis almathqoub je hadi katika ramadhani hii kama hii ramadhani ilivyokufundisha juu ya kitu Uli mfuku, utajwa kabla kidogo, ni mfuko uli, mfuku, uli mawe Hau kutofuka Nimzima Lakini mwanadamu djandani yake ya mejaza mawe Yali mawe napeleka kwa watu wako Nyumbani, ndiyo mawe napeleka mbele Allah subhana wa ta'ala hakuna kitu waqadimna ila ma amilu min amali al manfura Ayoli mawe hakuna kitu هم فوكوا أين يفيني ونزوني الكيس المثقوب فوكوا متبوكا هناك عمل دانياكي هناك عمل نزوري أعمال حسنة أعمال وطاعات وأعمال البر والثواب لكن الكيس مثقوب لكنهم فوكوا متبوكا فس هاي المسكتين كم يجيني مكوبة تومي عليه الصلاة والسلام أنا سيما من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من نوعي ننفلش نيني مسلام ينفلش مسلام أجهاذاني ننفكوا لأطبوك أنا قم بي يولي عليه فنغا لكني قتك فنغا قاك بعدها تتكو وطانا نكسيما bali hata na kufanya mambo ya urongo basi Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala hana haja ya yeye kuacha chakula chake na kinywa ni sawa sawa na yule anayekula kwa sababu amali ya siamu atakua imetekeleza ikitie wakati mfuko wake au akaunti yake mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala mfuko umetoboka amali na kwenda zake هذه نصومة نكون لديها كموازم تقوفوا رمضان قوام أعمال أيها الإخوة نزوزفاني تجيذها ذالي نمامو أمبايو أنه نهارب أعمال الحسن نمامو أمبايو أنه نهارب طاعات بلها الله سبحانه وتعالى لأني مانقف كتكو الإسلام ونطاقلز أعمال ونصالي ونفنق ونقونا حجة ونطوى صداقات ونجنغ مسكيتي ونجنغ مدارس ونسيدية أيتام ونسيدية أيتام Lakini, thawabu ya amali hizo zina katika mifuko au akantu ambazo, zina zinavuja Zina buja kwa sababu nyingi. Kwa sababu umefanya mambo ambayo, yanaharibu zile amali. Leo kuna muislamu anamsaidia muislamu mwanziwe Maskini, Lakini, yu amdalilisha. ni mtoa ana mfanyia idhilali faumu yasada fainakwenda wapi faumu yasada utaipata wapi mbele ya allah subhanahu wa taala leo mwanamke wa islam anafanya amani anafanya mambo mazuri lakini akitoka kule nje hana hijab ya islam هالا حشما هالا عداف ذاكي إسلام عملي ذاكي أنا أسفل الكواب بيني الله سبحانه وتعالى ليهم إسلام ونفعني أعمالي زوري أتكلم ليه زمامه مزوري لكنه لا ينفك عن الآثام والوقوع في أعراض الناس لكن هاو كان na kuwazungumzia waislamu wenziwe kwa mambo ya mabaya au mambo yasiyokuwa mazuri na aya anazisoma ndani ya Qur'an waylun likulli humazatin lumazah wala yaqtab ba'dhukum ba'dhan ay yuhibbu ahadukum an ويتكلم في عرض هذه وينتهك محارم هذا وينتهك محارم هذه إمام أما يكون إمام أما يكون إمام أما كوايد كيف كما يشعر الإسلام ليه كس إماما وكفون جحيش من Ukamzungumza muislamu mwanziwe kwa ubaya Jai hayuko, gaib Hada hii ghiba Sahabu wa kumuriza mtume alayhi s-salatu wa salam Ya Rasulallah, araajta In kana fi akhi maa akul Jai wa unaje Ewa mtume, ikiwa huyundugi Yangu muislamu na imzungumza mimi Kwa ubaya, ikiwa lili na lirizungumza Ana lo Ikiwa hiu aibu mimi na imtajalayo Ana lo hiu aibu تشمع عليه الصلاة والسلامة كوانبئة إن كان في أخي كما تقول إكيوان لقوي ونمزنغمزة كوباية كيلو نتمزنغمزة أناتو أناتو فقد اختبتح وممسنغين وإن لم يكن فيه ما تقول إكيوان كيلو نتمزنغمزة أناتو هانا فقد بهدته تكيلو نمزنغمزة أرنغم قبوة إنه يتبه تالي إليها نسونتي المؤمنين بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها ويجزم سبحانه وتعالى كتابه بتهتان العظيم ورونغ مكبوا ونوزش مكبوا عمل ذاتنا بروموشن وننضرب ونكونن امام الله سبحانه وتعالى وقرشت ما هذا واكل ما هذا ومرب هذا واوقع في عرضه هذا وانتهك محارمه هذا وانتهك محارمه هذه وخرب سمعته هذا وخرب سمعته هذه فيؤخذ من هذا فيؤخذ هذا من حسناتك فيعطى ويؤخذ هذا من سيئاتك فيعطى فان فنيت حسناته طرح في النار حسنات ذاك هو كي يفنى وته كسبابه لكوكيوتيكات كنفوكوه لقصوكا الكيس المثقوب بين الله سبحانه وتعالى ونقول لكيون مفلس مالكوياكو توم عليه الصلاة والسلامة ثم طورح في النار أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ أين الصيام؟ أين القيام؟ أين الحج؟ أين العمرة؟ أين تلاوة القرآن؟ أين ذكر الله؟ أين بر الوالدين؟ أباع المثورة علمنا رمضان رمضان هي اكي وإن اون لوك أيها الإخوة أيها المسلمون أيها الصائمون اكي وإن اون لوك إن تقول لي شكرا بأن الإسلام وبأن المسلمين بأن الإسلام دين واحد وبأن المسلمين متحدون متعاطفون متراحمون Mutaawinu Ramadhin hii ambayo inaondoka hivi leo kubaki ispokuwa ni masiku mawili au jisiku moja Inatoka huku ikituachia mafunzo nyuma yetu Inatuambia Waislamu dini ya wa ni moja Allah munaimuambudu ni moja Mtume alayhi salatu wa salam munaimfata ni moja Kur'an munawe ni moja Tebla munachoki elekea wakati mnaposali ni kimoja. Namila yenu ni moja. Na nyinyi ni wamoja. Na nyinyi madhamu ni wamoja, mnatakiwa kuwa kitu kimoja. Dhidda aadaa alislam, dhidda alminal munharifa, din dhidda almu'taqadat alfasida. Hii ndio Ramadhani inao fundisha. نَكَمَهُوَ مِنِ مَنِ نُهَايَعَ وَأَنْقَلِيهُ وَإِسْلَامُ أُولِمَيْمُكُمْ زِيمًا يصومون في آنٍ واحد ويفقرون في آنٍ واحد يصلون التراويه في وقتٍ واحد يصلون القيام في وقتٍ واحد يعبدون الله عز وجل إن هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون أَنْقَلِيهُ وَيُمُنِّيهُ كُمْ وَتُوْيَاكُمْ si maneno ya kuambiwa. Je yuko mtu ambaye uislamu wake unamwambia anaweza kufungua mwadhini baada al-Asr? mtu ambaye uislamu wake umwambia yeye kufungua mwadhini au wao kabila fulani kufungua kwao mwadhini ni baada al La. Sauti taafungua wakati tunamsikia mwadhini akisema Allahu Akbar Allahu Akbar. صوت وكاتهوق تمشي كتين تونسيمة ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله صوت ما معنى هذا؟ هذا معنى أن المسلمين متعاونين أن المسلمين متعاونون متحدون متكاتفون متراحمون مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة واسلامه ketika كشكانا كاو na ketika كوهرميانا كاو na kuoneana rahma wao wenyewe kwa wenyewe ili rahma tulihitaji ya mtume alayhi salatu wa salam Allah كمسفمتوم عليه الصلاه والسلام اكوا سفنا wale walio pamoja na mtume madha qala jalla shanu madha qal madha qala jalla fi ula madha qala tabarak wa taala al-sadiq alladhi la al-sadiq alladhi عليه الصلاه والسلام ثم ماذا والذين ما اشدداه على الكفار صفايا و يقظا نيwakali و اذيتو ضد المكافر اشددا وكالي و اذيتو اكو مambo ya chekacheka اكو mambo ya لكن ضد من ضد الكفار ضد المشركين ضد اعداء الله وعداء رسول الله وعداء الاسلام والمسلمين صفى جميع روما بينهم وينيه وينيه وانهانا حرمه حرمه هي انطوقا مع متوم وياه صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك رحمه للعالمين ورحمه هي انتفقوا صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمه هي انتفقوا صلى الله عليه وسلم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين wa rahmatun lil ladina amanu minkum ayyahi liwaislamu wamayjeuzu ra'san ala aqid wa wetawleo umekuwa ashidda'u ala almu'minin ruhamau ma'al al kufar hu ndio ukweli wa mambo leo tutafya sisi waislamu na tukikataa ukweli ndiu, huu lazima tukubali hojo porekebikka wala ummuhu hauwezi kurekebika wala huwezi kwenda mbele mpaka kwanza tukubali magonjo tuliyonayo na moja katika maradhi tuliyonayo ni maradhi haya ya kwamba waislamu leo baina ya wao wenyewe kwa wenyewe la rahma wala tuje bainahem atifa, wala tuje bainahem mahabba tokizimet obama gilza imetoja ugumu wa mioyo imeenea kati ya waislamu wakati Allah subhanahu wa ta'ala anam sifu mtume wake akiwa anam sifu tena kwa sifa nyingine ya rahma anamwambia fa bima rahmatin min Allah lanta lahum kwa sababu ya rahma kutoa يا رسول الله يا نبي الله و هممweza kuoni laini kwao ule ile huo ukamleta bilal pamoja na abubakar as-siddiq bilal ni mtumwa abubakar as-siddiq min ashraf quraish min bani من أشراف قريش فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضل غليظ القلب لم فضل من حولك فحف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر توم عليه الصلاة والسلام أنا أبيو نمو لواك لو كاما أنقلقوا ونيشناوها وصحابا ذاكو نمو أوليهم بمو na wewe mwenyewe ukawa ni Ukawa ni Ukawa huaminiki. Ukawa si rahisi kusikia maneno ya mtu. Faḍlan ghalīẓ al-qalb moyo wako ni mgumu. Au una huruma min hawlik. Hao sahaba wote wale kana wewe ya Muhammad wote wangelikukimbia. لكن الله ngeshika njaya yake ayo nabii hapa huyu mtume gani lakini allah subhanahu tukae tuangalie mazingira yetu tunaishi vipi na tunakwenda wapi na tunafanya nini je roho zetu zishakuwa pamoja ramadhani imetufundisha kwamba uislamu ni kitu kimoja siyam imewaleta waislamu pamoja qiyam imewafundisha waislamu kwamba ni ibada yao ni moja salatu tarawih na nyinginezo na nyinginezo nyingi katika mwezi mtukufu ramadhani allah azikubali Lakitu angalie mioyo yetu. Shaungana. Tuangalie akhlaq na tabia zetu ziko Tabia zetu na mafundisho ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tabia zetu zinakwenda kulingana na Qur'an, zinakwenda na vile nilivyokuwa bwana Mtume alayhi salatu wasalam na sahaba zake vile walivyooishi. Au tutaendelea leo katika maisha yetu kama tulivyokuwa jana, mwaka na kama tunvykuwa mwaka huu na kama tutakavykuwa miaka ijayo tutokuwa tu vile vile na pale pale. Mio yetu ni miumu, rahma hakuna kati ya Waislamu, rahma yetu leo iko dhidi au iko juu au epelekwa kwa wale waskuwa Waislamu. Tukagawanya kwa sababu ya Tukagawanya kwa sababu ya vyama vya kisiasa, tukagawanya tuka kwa sababu ya intimaad, hebi sisia, Tukagawanywa kwa sababu ya maslahi ya kidunia, kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya mapenzi ya mtuflani. Aweza kuali muslamu, awisi muslamu. Kukatoka ahzabu, kukatoka mfarakanu, kukatoka chuki, kukatoka ghilva, kukatoka intisamu. Fi sufupi muslimi. Wa islamu ramadhani hii, su na wapi Siyam hii, ina nini? Mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kutakuwa na majibu gani Kila mmoja wetu, ataka pasmamishwa Mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kuuliza Wa kulluhum, atihi, yawma qiyamati farda Kila moja wetu, ayu al-muslimoni Kila moja wetu, mimi naya nyinyi Nini muna وَالِوَسْيُوكُ وَحَافَ أُولِمَنْهُمْ زِيمًا منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كل موجة تسمع مبالي الله سبحانه وتعالى فرداً يأيبكيات كُي سبيوه كُم بوك هئو موقف يكُم بوكس كُهئو سازوته إليه لكاتك فاهم يأخو وكاته مسمع مبالي الله سبحانه وتعالى أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وليسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البرو الكريم الحمد لله الواحد لأحد الفرد الصمت الذي لم يرد ولم يولد ولم, يولد ولم يكون له كفاً أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مسلمين. أما بعد أيها المسلمون رمضاني كما لبوت فنريشة بين المسلمين تواد بين المسلمين المحبة بين المسلمين وأن المسلمين متحدون متعاطفون متراحمون متوادون بل بل رمضان هين الفنلش أيها الإخوة يقوم المسلم قادر على ضبط نفسه مسلم أنوازكو يملك نفسياته مسلم أنوازكو يزوية نفسياته Hii na moja katika mafunzo inojechupa ni funzo hilo ayo ali muslimo. Leo tuna muslimo Hataki kuwacha uvutaji wa sigara Majabu ambayo yehi mwenyewe anaisema maneno hayo Na yehi mwenyewe anaisema kazi hiyo Yehi mwenyewe yuastajabu Aweza vipi kujizuia kutovuta sigara Kuanzia alfajini paka magharibi Na sishiko na hedeku Kitu wa kisimume, wala kisunzi hakuna, wala kuanguka hakuna, anafanya kazi kama wa wengine Hana sigara Ramadhani kimalizika wa islamu huyo huyo, anasmama kumwambia wa islamu mwenziwe, hii sigara mimi siwezi kuiwacha Siwezi kabisi Taaban, huwa ni mzito kabisa, nasikia kama kisunzi kisunzi, nasikia homa اتق الله في نفسك ايها المسلم مغفى الله سبحانه وتعالى كتنفسي عكو فسبو رمضان ام يكفون لشا يكوام بمانبو هايا يوتي يا باطل مانبو هايا يوتي يا حرام انا ويزا خياتنا نايا اكسperiment وميتكيريزا ويوه منيوه قبل يا رمضان قول كونا منكرات ونازفاني قول كونا فواحش ونفاني قول كونا مانبو مبايا ulikuwa na mambo ya kila aina ya makosa ulikuwa unafanya ramadhani ulipoingia tarakta kulla hadha yotei بعدا كسم ان م هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى سماما اماره katika استقامه وامهاموا كوينديه katika طاعه endelea inata'a hatta yatiyak alyaqin mpaka ujiliwe na maut wa anta fi ta'ati Allah azza wa jalla wa anta tusalli as-salawat ma'a al-muslimin wa وانت تعاون وانت تعمل على كل ما يرمي الى عز وجل ذكرو الاسلام مفundisho ya kuondoka kwa ramadhani hii ni mengi haya tunayotaja machache tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala anijialana wa iyakum mimman ta'allama min ramadan wa mimman اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها اهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك تحب العفو فاعف اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وانقهم من الظلمات الى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما توهبن به علينا مصائب الدنيا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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا يا رب العالمين اللهم ارحم المسلمين اللهم ارحم موتا اللهم ارحم موتا اللهم اغسلهم موت بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأعِذٌ من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنةِه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين